لا يَسْمَعُ نَحْسٍ إن الذين سبقت لهم لا يسمعون أزيزا وهم في لا يظنوا التفزع اكبرا Yəlmə um, nəltu Gəma panda in و تن Yeah, well. وعد الله وعدا علينا Mmm. Love, love, love. Ül inna فهل أنتم مسلمون قل إنما Həll سَأَلْتُمْ مُسْلِمُونَ <تصفيق> قُلْنَا نَأْمَنُ Fəhədən What do you mean? Və قال رب احق بالحق